الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار والصادقين والقالتين والمنفقين والمسلمين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 119. الله سريع الحساب 110. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع 111. وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم 112. فإن أسلموا فقد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 ويقتلون الذين يأمرون من الناس، ويقتلون الذين يأمرون بالقصف من الناس، فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناطرين